نجد برحب فيكم مستمعينا تربية الحيوانات الأليفة على اختلاف أنواعها أمر محبب عند كثير من الناس إن كان بغرض التسلية أو الحماية والحراسة لكن لما يتحول الموضوع لظاهرة غريبة من ناحية المبالغة بصحبتها الحيوان وفرضه على الآخرين هون منكون أمام تساؤلات كتير هل هالظاهرة صحيحة؟ وشو الفوائد النفسية بالنسبة لصاحب العلاقة؟ وهل ممكن صحبة الحيوان الأليف تعود عن الصديق المقرب؟ هالموضوع هو محور حديثنا ببرنامج سالب موجب اليوم وأيضا هي كانت تساؤلاتنا على صفحتنا على الفيسبوك وتعددت الآراء بين مؤيد ومعارض للموضوع هالآراء اللي رح نسمعها خلال الحلقة أما البداية رح تكون مع الأخصائية النفسية والباحث الاجتماعية ميساء يساعدك دوكي سعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك رابعة يا ميت أهلا مساء الخير اليوم هيك عم نطرح موضوع كتير عم بنشوفه لهي الظاهرة منتشرة خلينا قبل ما نحكي بسلبيات وإيجابيات وتفاصيل أراء الناس بالموضوع ومنعكسات هالموضوع على صحتنا النفسية اولا قبل الجسدية نحكي عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة التربوية طبعا طبعا تربية الحيوانات أهمية كبرى من الناحية التربوية والنفسية خاصة للأطفال وما سوف أذكره الآن لن يتعارض ما سوف نذكره لاحقا خلال الحلقة عن سلبيات تربية الحيوانات أو المبادئ أو كيفية العناية بالحيوانات لا يتعارض لأنه على فكرة يعني عنوان البرنامج رائع جدا سعلب وموجب ولكل شيء سلبيات ولكل شيء إجعبيات فما حدا يفهم انه المفروض أي رأي بنحكيه إن كان سلب أو إيجاب إنه تركه بالمرة لأن لكل شيء مثل ما قلنا سلبيات وإيجابيات تختلف وجهات النظر تتخ... ولكن علينا الزوعي أو النوع لأبوها. علينا أن نكون مدركين على أي فعل نقوم به آآ على, آآ على أن نقوم به على قواعد وقصص بحيث أن نبتعد عن الأذى ونبعد أطفالنا أو من يهمنا نعم فلي الحيوانات الأليفة فوائد تربوية منها أول شيء طبعا تربي تربي بعض المهارات الحياتية عند الطفل يتعلم الطفل النظافة لأن لأننا كلنا يعلم بأن الحيوانات تحتاج إلى النظافة فعندما نعود الأطفال على تنظيف هذه الحيوانات وكيفية الاعتناء بها سوف تنتقل هذه العادي إلى الطفل يستطيع أن يحفظ القواعد الأساسية في النظافة وكيفية الاهتمام بنظافته الشخصية أيضا. وعلينا أن نحمله هذه المسؤولية بعد عدة مرات من مراقبته ونراقبه نحن عن بعد. <تصفيق> لكي يتحمل مسؤولية نظر كثير ضروري للطفل فعلا نراقبه عن بعد لأنه بيحس بالرهبة أحيانا تمامًا. أنه عم بيطلعوا فيه عم يراقبوني تماما علينا أن نشعره أبدا بعد فترة بأننا نراقبه نحن نعلمه نعطيه المبادئ نجعله ونعلمه بطريقة غير مباشرة يعني عندما أنا أقوم بتنظيف الحيوان أردد بعض العبارات مثلا وأنا وأنا أنظف هذا الحيوان طبعا الأطفال قربي هم يستمعون لا ألقنوه بشكل تلقين لأنه يعني من سلبيات التربية أن تلقنين الأطفال أنه مم. أفعل هذا واترك ذاك طبعا تربي لديه حس المسؤولية مم. الرحمة مم. عندما يتعاطف ال الطفل مع الحيوان طبعا ينتقل التعاطف مع أقرانه وغيره وكلنا يعلم بأن النزعة العلوانية عند الأطفال قوية جدا مم. فعندما يهتم ويرعى حيوانات الحيوان تخفها النزعة العدوانية لديه من خلال تحمله المسؤولية يستطيع أن يرأف ويعطف على الحيوان ونشاهد الكثير من الأطفال يكسرون الألعاب صحيح. عندما تحضرين حيوان ويشاهد هذا الحيوان مفعم بالروح والحركة والحيوية فأشي طبيعي ما حيمسك ااا من الحيوان ويكسره مثل مثل ما يفعل بالألعاب من أنواع تفريغ الطاقة الأدوانية عند عند الإنسان إنك تحضر له حيوان لكن برجع وبقول أنه أثناء سير الحلقة سوف نرى كيفية العناية وتربية العناية بشكل صحيح, صحيح وبمكانها المهم. وفي نقطة مهمة راح لك رابعة أنه الأطفال اللي مصابين بالتوحد أو فرط الحركة من الرائع جدا أنه فعلا نحضر حيوانات، لا يكون برفقة هذا يكون طب هون و... ذكرتي لموضوع النزعة العدوانية أحيانا الطفل ممكن نستفيد من مراقبته لما بيتعامل مع الحيوان الأليف بعنف يعني ممكن كمان يكون طفل عدواني فعلا ويفش خلقه بالحيوان الأليف هي مشاهد نلاحظها كثيرا م -م. يعني على الأهل دائما المربين دائما وأبدا نحن نقول نراقب عن بعد. نحن او ونلقنه ولا نلقنه التربية بشكل مباشر نحن نجعله يشاهدنا نحن كيف نتعامل مع هذه الحيوانات لا. طبعا التربية لا تأتي في ساعة وبيوم وبشهر وبنين يعني دي المبادئ التربية أو عندما تريدين أن تقومين سلوكا ما يحتاج إلى فترات متعددة وبينها فواصل متعددة كي تجعلين الطفل يغير من, من سلوكه سواء كان عدواني أو لديه قل في مهارات مثلا القراءة وغيرها كلها تحتاج إلى طبعا تدريبات ويجب أن تكون بين هذه التدريبات فواصل زمنية كي نحصل على نتيجة رائعة. حلو كثير. طب بدنا نبدأ هيك بسرد الآراء آراء أصدقائنا على الصفحة اللي جاوبوا على مجموعة التساؤلات وعطوا ورأيين به موضوع تربية الحيوانات الأليفة بين الأمر المبالغ فيه أو الأمر الطبيعي. فياسر بيقول أسئلة جميلة بس أنا شخصيا ضد تربية الحيوانات بالمنزل لأن تربية الحيوانات بشكل عام صحيا أفضل خارج المنزل وخصوصا إذا في حديقة للمنزل لأن بتخلق الراحة النفسية عند المربي والحيوان كمان كمتنفس للهواء والاستمتاع واللعب معه بالهواء الطلق بغض النظر عن نوع الحيوان وهي الظاهرة صارت نوع من أنواع الموضة أو البرستيج أو التقليد هون يعني شوفينا نقول نحن ليش انتشرت هاي الظاهرة بشكر الأخ ياسر لرأيه فعلا الحيوان قبل أن نحضره إلى المنزل علينا أن نقوم بتجهيز مكان خاص لهذا الحيوان هناك قواعد علينا أن نخرج عنها تجهيز بعض المستلزمات لهذا الحيوان طبعا المكان معرفة كيفية التعامل مع هذا الحيوان الناس الذين يعتمدون على تربية العديد من الحيوانات أكيد ما حيربوا حيوانات عشوائية لكن هذه الفقرة بالذات نخص بها الناس الذين يهتمون فقط بعدد قليل من الحيوانات حتى يكون قطة أو كلب أو ببغاء أو طير معين عليهم تجهيز مكان مخصص على هذا الحيوان، وعليهم ألا يجعلوا هذا الحيوان يدخل إلى غرفة الجلوس أو غرفة النوم أو المطبخ أو أي مكان. <تصفيق> لا لا لا. هذا <تصفيق> الموضوع بالتحديد أبداً. يعني. كمان عم نشوفه. هلا بسياق الحديث أيضاً رشا عم بتقول تربية الحيوانات خارج المنزل شيء ظريف ومقبول، بس داخل المنزل أبداً مو مقبول. هون السؤال اللي بيطرح نفسه إنه شو الشيء اللي بحقق وجود حيوان أليف عايش معك بمطبخك بغرفة فت نومك ومعيشتك هل الظاهرة صحيحة أو لا؟ طب هون فعلا أنت عم تذكري ولكن احنا عم نشوفه أنه فيه أشخاص عم تفوت هذا الحيوان الأليف للصالون يقعدوا معه يعني على طقم الكنبيات أحياناً صحيح, صحيح ونشاهده أيضاً بالكثير من الأفلام الأجنبية أو المسلسلات الأجنبية وللأسف انتقلت لعندنا بسرعة وهذا نوع من التقليد الأعمى ليس حضارة بأن نرى ممثل أو ممثلي يحتضنون كلبا أو قطة على هم ونعتقد لأنه أجنبي بأن نقلد هذه الظاهرة للأسف يعني تقليد الأعم عندنا نحن نحن للشرق يعني للظواهر هاي أو أحياناً مثلا نجلس على السرير ونحن بعدنا بالنرتدي الحذاء يعني هذه ليست ليست حضارة واستحاب الكلب يعني أحيانا الأم والأب بيكون لديهم طفلين كل طفل بيكون بغرفة إذا أمكنون وعلى كل أو كل طفل على الأقل له سرير خاص فيه فإذا كان هذا أنا كائن بشري حي من جنسي ولا أستطيع تحمله بسريري أو بغرفتي فكيف لي أن أستطيع مع نظرة كل الاحترام لكل الكائنات ولكل الجماد يعني تعاملوا بلطف وبمحبي مع كل شيء مع الكائنات الحية مع الجماد لكن لكل بمكانه يعني أنا لا أستطيع أن أجلس قطة مكان يجلس على كرسي يجلس عليه ابني لا أنا أعطف على هذه القطة وأطعيمها وأنظفها ولكن في مكانها المخصص لها إذا نحن لسنا ضد إنما بصدد بس الانتباه لبعض التفاصيل ومراعاتها كما بنروح لرأي نبيل اللي بيقول أنه تربية الحيوانات الأليفة بتختلف من شخص لآخر بين شخص مؤيد ومعارض لهالموضوع في عدد أسباب للتربيه كحب الامتلاك والسيطرة وتعويض نفسي عن شيء ما للبريستيج الاجتماعي حماية ممتلكات لكن السؤال المهم ما بدأ تقبل مشكلة اجتمعنا لها ظاهرة وهل فعلا مدرة للأطفال كما يقال بناء على تجربة شخصية بمرحلة ما من حياتي كانت هاجس تربية الحيوانات أما حاليا مستحيل فالتساؤل هنا هل لمرحلة العمر دوافع وجنون ومتطلبات دور بها الأمر؟ هلا هي لمرحلة العمر كون الكبار يستطيعون ضبط انفعالاتهم أكثر من الصغار وأحياناً لا علاقة للعمر الزمني بضبط الانفعالات. هذا له علاقة بأسلوب تلقي التربية يعني متى يستطيع الإنسان أن يكون لديه قدرة على ضبط انفعالاته ويتحكم فعلا بثورات الغضب أو الحزن أو الفرح أو غيرها كل تطرف يعني إذا الزائد عن حد سواء كان فرح أو حزن أو غضب أو غيره يعني. فالإنسان في الحقيقة ليس له علاقة بالعمر الزمني لضبط الانفعالات. هذه الظاهرة نراها بجميع الأعمار. قد يكون مثلا طفل يعنف في منزله من قبل الكبار أو من قبل إخوته. عندما يحظى بحيوان بأي مكان، نشاهده يفرغ طاقة العنف إنه هو قوي ما في لا ما في يضرب أمه ما في يضرب أخوه الأكبر منه فممكن يعتدي على الحيوان نوع تفريغ اللي طاقة أو يشوف حاله إنه هو قوي م -م. فكتير بيعلم النفس بنقول إنه الأب يضرب الأم الأم تضرب الطفل الكبير الطفل الكبير يضرب الأصغر منه آخره الطفل الأصغر منه بيروح ما في يضرب الأكبر إنه على أو بيصور لعبة فهي لا ما إلى علاقة أبدا بمراحل العمر الزمني حلو كثير الحديث يعني فعلا في أفكار كثيرة ومهمة ولازم ننتبه لما تلما قلنا من شوي رح نتابع معك بالحديث عن تربية الحيوانات الأليفة بين السالب والموجب ولكن بعض الفاصل We're so many different kinds, and we're الحيوانات القيفة بين السالب والموجب موضوعنا اليوم مع الأخصائية النفسية والاجتماعية سيد ميسا دكتور بدنا نتابع بآراء الناس اللي عم تتوارد بالإجابة على سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك وماها بتقول الأطفال بالعموم بيحبوا وجود حيوان صغير عندهم بيلعبوا معه وبيشوفوا حركاته هالشي مقبول مبدئيا ولفترة صغيرة بس خوفا وحرصا على صحة الأطفال أنا ما بحب وجود حيوان ببيوتنا لأنه صعب كتير. نخلص من الجراثيم وال. أساسية اللي بتسببها هاي الحيوانات أما بالنسبة للكبار أكيد هاي مسألة شخصية وبتختلف من شخص لشخص بتتعدد أسباب رغم هيك أي شيء ضمن الحدود بيكون مقبول اجتماعيا بس حاليا عم يكون في مبالغة كبيرة من قبل البعض والظاهرة عم تزداد أكتر وأكتر بس أنا بالعموم بخاف من الحيوانات والحشرات لهيك أنا ضد هالظاهرة طب هون هيك رأيمها بخلينا نروح فعلا على مخاطر تربية الحيوانات الأليفة أنا بتشكرها لماها لا رأيها والحقيقة يعني عجبني رأيها بشكل فلتربية الحيوانات مخاطر مثل ما ذكرت الختمها طبعاً في تصاب بأعراض بتنتقل العدوى لأصحاب الحيوانات ونقول عنها وقتها أن أمراض من شأها حيواني وكلنا يتذكر رابعة عندما انتشر وباء إنفلونزا الطيور ااا أصبحت ال تنتقل من الطيور إلى البشر إلى البشر إذا هناك الكثير من النصائح التي تعطى للمرأة الحامل بالابتعاد عن ليس فقط عن الحيوان وإنما من مكان تواجد هذا الحيوان ومن مكان مر به هذا الحيوان لأن اللعاب يترك آثار لفترة طويلة. حتى لو اعتنينا جدا حتى لو عطينا بالنظافة حتى لو اعتنينا بالنظافة, بالنظافة لأن م. المواد اللي بتفرزها القطط والكتاب والكلاب تبقى لفترة طويلة والأمراض أو المخاطر اللي بتنقلها الحيوانات عندنا. تضخم الغدة الغدد اللمفاوية وقد يتحول هذه الالتهابات إلى سرطانات طبعاً وظاهرة التهاب الغدد اللمفاوية للأسف يعني منتشرة جداً ونلاحظها عندما تكون الظروف مواتي لانتشار الالتهاب أو يأتي الفيروس هذا أو الجرسومي إلى الجسم أثناء مثلا الطقس الغير مناسب يا حار كثير يا بارد كثير فعلينا الانتباه إلى هذه الناحية تنتقل من الحيوانات مرض الحمى الديدان الذي يسبب التهاب الرئة وبعض التشنجات وهناك أمراض تنتقل من الحيوانات قد تصيب المخ فعلينا علينا ألا نستهين بالقواعد الصحية لتربيه الحيوان أن وجد وأؤكد أن وجد بالقرب من المنزل أنا لا أستطيع أن أقول أن وجده في المنزل لأنه لا حيوان في المنزل لا حيوان لا حيوان، لا بمطبخ ولا بغرفة أعدى ولا بمنكاه ولا ولا ولا بأي شكل من الأشكال. علينا أن نجهز له المكان الخاص به قبل أن نحضره إلى الولد وعلينا أن نصطحب الولد كل فترة. لراسي وعيني الطفل يحتاج إلى الحيوان ويحتاج إلى التعاطف مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة حتى تكون عند الشهر الرغبي أنه يكون أنا ربي هالحيوان الأليف ولكن مثل ما ذكرتي. هلا هون نحن سبقنا على رأي مياس اللي قال بغض النظر عن هيك ظاهر جديدة بمجتمعنا واللي صارت أغلبها مو حب الحيوانات أبدا إنما بريستيج أو تقليد للآخرين كمان عم بيقول بس قبل كل هذا اللي لازم يكون موجود عنا ثقافة تربيه الحيوان البطاقة علي النوع والفصيلة والعمر وتاريخ أخذ اللقاحات الدورية إضافة للاهتمام الحقيقي بالنظافة وخصوصا بوجود داخل المنزل وأنا ما بعتقد هيك ثقافة عنا متوفرة بالأبعاد الكاملة على مستوى المجتمع مع العلم أن مؤسسات الدولة الخاصة بهيك موضوع سواء من مديريات الصحة أو المؤسسات الخاصة بتربيه الحيوان بتعمل جولات على المنازل اللي عندها علم فيها بتذكر فقط من ناحية التسكير بضرورة متابعة وضع الحيوان من خلال لقاحاته ونظافته من الاهتمام بصحة أفراد المنزل ماشي رابعة أنا بتشكر لكن عندما نعطي الحيوان أو حتى الإنسان لقاح اللقاح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جرسوم من نفس النوع لكن لا. نعطيها للوقاية وأنا لا أعتقد بأنها كافية تماما لكي نضمن السلام التام لأطفالنا أو لمن يتعامل مع هذه الحيوانات لذلك علينا أخذ الحيطة والحذر من هذه النواحي وأؤت دائما وأبدا أنا في كل حلقة أحيانا بتعلق معي جملي بقول بأكد عليا بأكد عليا أنه إبعاد الحيوانات لا مانع من التذكير إيه. تماما م. إبعاد الحيوانات إبعاد تام عن غرف الجلوس وغرف النوم والمطبخ والأدوات إيه. أي شيء له علاقة بالمنزل وخصوصا بالمخاطر المتذكرية بالعذوة والأمراض تماماً. تماما هناك مرض يقال له مرض الببغائية رابع هذا المرض التهاب أو يكون نتيجة بكتيريا اسمها إكلاميدي تنتقل أثناء تنظيف أقفاص العصافير من م. يخطر له مثلا هذا يعني أنا عم نظف أنه عم نظف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأفص أو شيء أو أحيانا بدون تنظيف نشاهد أنه الأطفال يلعبون, مع الـ الـ يلعبون الطير بالقفص يعني متناسين أنه طيب أدي المد اللي أنا ممكن أنا بقدر أنا أعطيه معقم للـ للـ للأفص أني أحفظ سلامة ابني طيب أنا ما نظامني إن لم أكن موجودة معه وأراقبه بأنه هو أيضا قد ينفذ هذه التعليمات يعني صحيح. الكبار يسهون وينسون فكيف بالأطفال طبعا في عندنا الزواحف والقطط والكلاب بينتقل مرض اسمه السلمونيلة للأطفال طبعا هاي له أعراض تقلصات معوية حمى وقد يصعب علاجه بالمضادات الحيوية بالإضافة إلى داء الكلب المعروف لكل الناس طبعاً في خطر آخر هو أن الحيوانات قد تحتوي على البراغيث والقراد طبعاً القراد هي حشرة تكون ملتسقة بالجلد للجلد الحيوان تنتقل للإنسان تسبب له حكة شديدة وحمرار بالجلد وطبعاً تنقل الأكيد البكتيريا. تمام <تصفيق> هلا عم تحكي عن فعلا المخاطر اللازم ننتبه لها بس لنلحق الوقت نروح على الجوانب النفسية وكمان قبل ما نروح للجوانب النفسية رح نذكر رأيها زارة اللي بتقول أنا عندي قطط بس برا يعني موضوع الأمراض بخاف منه قد ما يكونوا نضاف وأكلهم من أكلنا بس ما عم ربيهم تعويد عن شيء بس هيك بحبهم وبحب أنه شكلهم بيكون جميل بحب أن يكون أنا ملجأ آمن لألون يعني عم بتأكد هون على موضوع أنه أيضا ما عد شفنا حشرات ولا شيء حوالي البيت هون عم بتركز هي على فعلا الحيوانات الأليفي وجودها جميل بحديقة المنزل بعيدا عن الداخل طب نروح معيك لنحنا كيف ممكن نساهم بمنع تفاقم المشكلة وعدم استحاب الحيوان لغرفة النوم والجلوس والمطبخ كيف نحنا بدنا نوقي حالنا يعني الجانب النفسي خلينا بالجانب النفسي أنه أنا اليوم في دراسات كتير بتقول أنه تربية الحيوانات الأليفية بتساعد للتخلص من الاكتئاب بتساعد أيضا على موضوع الوحدي أنه أنا هيدا بيعوضني بوحدي هيدا الشيء قديش إلى أي حد هو سليم كيف نحن ممكن نتلافى هالقصص هاي رابعة لا مو بس أنه الاعتناء والاهتمام بالحيوانات طبعا يؤدي إلى التخلص من الاكتئاب والتقليل من الإصابة بالحساسية أو خفض ضغط الدم أو الكوليسترول أو طبعا إله فائدة كبيرة تربية الحيوان ما ننسى أنه الرياضة بالنسبة للكبار والصغار يعني تربية الحيوان تحتاج إلى جهد إن كان فكري وإن كان قدرات بالزكاة والمهارات لدي مهارات التعامل مع هذا الحيوان الحيوانات لكن علينا أن إذا كانت لدينا طفل أو شاب أو أي حدا يعاني من, من الاكتئاب هناك الكثير من الوسائل لكي نفرغ له أو لكي من الاكتئاب غير الحيوان لكن إذا كان لابد من الحيوان وهو يريد الحيوان تحديدا وعلت مع وبتعلق احيانا مع المصابين ببعض البدايات الأمراض النفسية يصرون على موضوع معين لكن. علينا أن دائما وأبدا أن نأخذ الحيطة والحذر بالتعامل مع هذا الحيوان على, تك على أن تكون على قواعد وقصة سليمة بحيث ما نكون بالاكتئاب يصير معنا اكتئاب وحمى أو اكتئاب والتهاب ويكون قانع نفسه أنه أنا بيروح لما لمبرافق هذا الكلب تمامًا, تماما طبعا العلاج النفسي لا يأتي بالقمع المباشر العلاج النفسي يأتي خطوة خطوة نحضر الحيوان وووووووووووووووووووووووووووووو و... و... ونتعامل مع الحيوان ولكن مثل ما قلت ضمن قواعد وقسس صحية بحيث لا نؤذيه إلى أن نخلصه من تعلقه بهذا الحيوان وغيره وأنا مع تربية الحيوان ومع الحيوانات جميلة وال... <تصفيق> والأخت اللي ذكرت أنه فعلا نحن عندنا شيء اسمه تكامل بيئة نحتاج إلى جميع أنواع الحيوانات اللي بتكون موجودة ولا نريد لأي حيوان أن ينقرض نحن نحب الكائنات كلها ونحب الجماد كله نحب الصخر ونحب كله كله مهم وكله موجود لكن ضمن قصص وحدود مثل ما قلنا لكل لكل شيء مكان. أكيد راح نتابع معك ولكن بعد فاصل. عم تسالي شو بدي منك بدو لا يوم بعد عنك وعك تخايبي لظني وانا بعمري ما بخيب ظني بتتذكري انك ضلي حدامي واجه عيني لو لحظه بتغيب عني ميد العادي بتلاقيه الوعد وعدت متابعينا معكم مستمعينا بالحديث عن الحيوانات الأليفة تربية بين السالب والموجب بدنا نرجع نكمل الفكرة مدام ميساء اللي هو موضوع اللي يعني حسب الدراسات وحسب وجهات النظر اللي مقتنعة بهي الدراسات إنه رفقة الحيوان الأليف تخفف من الاكتئاب وتعالج موضوع الوحدة والأمان ويعني عدة أمور طيب نحنا كيف ممكن كحلول بديلة؟ لموضوع نحن كيف نعالج الاكتئاب أو تعزيز استقاب النفس معالجة الوحدة والإحباط والقلق والاضطرابات بأمور أخرى هل في... نقول نصائح بدقيقتين يعني؟ نصائح بدقيقتين لكل مرحلة عمرية لها طبعا علاج للتخلص من هذه المشكلة التي تفاقمت بالنسبة للأطفال أكيد نضع لهم برامج أندية برامج أنشطة نصحبهم إلى حدائق الحيوان لفترة محددة بالنسبة للكبار الذين يعانون الوحدة للأسف يعني هاي نحن يعني يعانون الوحدة بمجتمعاتنا قليلين جدا لكن هذه معانات موجودة بالغرب وهم الذين يربي يربون هذه الحيوانات للاستئناس بوجودها في حياتهم وفي كل أماكن تواجدهم طبعا إذا تفاقم الأمر إلى هذه الدرجة هذا أنا برأيه يحتاج إلى عند الأطباء النفسانيين وليس بقى نحن ما نملك نحن العلاج نحن من نشخص ولكننا لا نستطيع وصف الدواء مه. عندما تتفاقم المشكلة ويستط... ويكون الحيوان بالسرير وبالغرفة وبالتنزه وبكل مكان أنا برأيي هذه أصبحت حالة مرضية تستدعي العلاج وتحتاج إلى طبيب نفساني مه. وليس نحن الذين نشخص هذا معه اكتئاب أو معه حب تعلق بشيء معين ولكن حتى موضوع الشعور بالوحدة أو الاضطرابات النفسية بمجملة والاكتئاب والحالات النفسية الشديدة اللي بتصير خطرة عند الشخص يعني هاي نحن بنقدر نعالجها بالمنزل وأكيد بدعم المحيطين أكيد. فينا أكيد. المقربين أكيد. اللي هنون أخوي أو أب أو أم معالجة هاي الحالات بدون اللجوء إلى حيوان أليف أكيد أكيد نستطيع عن طريق طبعا الأنشطة عن طريق إدارة الوقت كيفية إدارة الوقت كيفية استحاب الأطفال إلى أماكن تواجد هذه الحيوانات وعودتهم من فترة للتانية هم هم هم أصلاً يعني الأطفال سريع الملل من أي لعبة مم. مهما مهما من اللعبة يلعب الطفل فيها لفترة طويلة ومن ثم ممكن منها. يلعب فيها ممكن فيه أصلاً. مر... تماماً تماما ألف لكن على الأهل أن لا يكونوا قاسيين ويردعون الطفل عما يريد طريق القسوي أو عن طريق الردع القاسي هذا يجعل الطفل يتمسك أكثر برأيه خلاص قال أنه أنا بدي سلحفات أو بدي قطة نحضر القطة ونحضر السلحفات لكن نقوم بوضع الأماكن من بوضعها بالمكان المخصص لها طبعا القواعد اللي ذكرناها خلال الحلقة لتربيه هذا الأخذ الحيوان فيها الأخذ فيها من قبل الأهل وطبعا بعد فترة ونلاحظ الكثير من الأطفال الذين فعلا يتعلقون بهذه الأمور وبعد فترة خلص وهلأ بتحكي لهم إنه أنا تبكيته أو ووع السلحفاة أو على عصفور أو شيء هو أصلا بيصير يضحك لحاله بقى يعني الموضوع يحتاج إلى تعقل وعقلانية نعم. ويحتاج إلى عدم القسوة أو الاستجابة للطفل بشكل تلقائي كل موضوع يحتاج إلى دراسة رابعة أكيد نحن بنقول أنه مسألة تربية الحيوان الأليف تبقى حرية شخصية حتى لو اختلفت وجهات النظر بين السالب والموجب بقى السؤال بيرجع لكل شخص وجوابه عند كل شخص بدنا نشكرك على النصائح اليوم وعلى المعلومات القدمتي لنا إياها الأخصائية النفسية والباحث الاجتماعية ميساء دكدوك شكرا لك شكرا رابعة أكيد الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة أما هلا صار وقت أشكر فريق العمل اللي رافقنا اليوم على مدى ساعة ونص على الصوت ميس سليمان رد هاتفي ميساء سلمان هندسي إزعية روبا يوسف وبالإخراج صيبة سليمان صار وقت نرجع سواء مستمعينا لاستديو أمواج باللادية إلى اللقاء